ثم وهو الغفور الرحيم قل One, two, three. صلى <تصفيق> الله in Mutta oli yksi asia, jota en of the أولئك الذين حَقَّ عليهم القول في يومٍ قد خلت من قبليم، قد اذكروا ألا <تصفيق> تبدو i وَأَبْلُو بِجِيْرٍ فِي مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ Kiitos <tuh>